إِن تَجُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ فُنُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عسى رَبُّهُ إن طلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات, عابدات سائحات ثيبات يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون